Hati-hina rul yang kau dengan itu berbohong. Apakah sihir ini? Atau kau tidak melihatnya? Isilahnya, atau tidak isilahnya? Semua itu pada kalian. Hanya انَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَأَكْلَهُم بِمَا آتَاهُم رَبُّهُمْ وَوَقَاهُم رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم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 أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٌ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ فقالون ام عندهم الغيب فهم يكتبون ام يريدون كيدا فالذين كفروهم المكيدون ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون وَإِذَا رَأَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ